أهل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا الشريط من سلسلتنا ومجالسنا في البراهين على عقيلة أهل السنة نتكلم على علو الله تعالى والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والرد على شبهات نفات العلو وإبطالها فنقول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص المثبتة لعلو الله تعالى على عرشه فوق خلقه بلا أي نهي عن الاعتقاد بهذا العلو باعتراف المخالفين وانظروا اعتراف التفازان وهو مؤصل ومقاعد المذهب الأشعري اعترافه بذلك حيث قال فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة يعني نفي علو الله على عرشه فما بار الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك أجاب بأنه لما كانت تنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى أصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث هذا اعتراف منه أولا بامتلاء النصوص بما فيه إثبات علو الله عز وجل وخلوها من أي رص ينفي علو الله عز وجل ثم تصريحه بعد ذلك بأن في كتاب الله ما يكون فيه كذب على الناس لما فيه مصلحتهم وهذا قول موافق لقول الفلاسفة الضالين كابن سينة الذي قال أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل فأي فائدة في كتاب جعل الباطل في صورة الحق؟ هل هذا إلا الاستدراج إلى الباطل ثم العقوبة عليه بزعمكم؟ انظر شرح المقاصد المجلد الثاني صفحة خمسين لتفتزاني ورسالة أضحوية في أمر المعاد صفحة أربع أربعين إلى 51. أما النصوص الدالة على العلوي من القرآن والسنة وكلام السلف فنبدأ بالقرآن الكريم قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقال سبحانه وهو العلي العظيم قال البغوي البغوي هو الذي وصفه السبكي بمحيي السنة الإمام الجليل الورع الزاهد المحدث المفسر الجامع بين العلم والعمل السالك سبيل السلف طبقات السبكين محققة المجلد السابع 15 إذن قال البغوي في تفسير قوله تعالى وهو العلي العظيم أي العالي على كل شيء تفسير البغوي المجلد الخامس صفحة 26 وقال الطبري في تفسير نفس الآية وهو ذو علو وارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه تفسير الطبري المجلد الحادي عشر الجزء 25 صفحة 6 وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه روى البخاري في حديثه رقم 7430 قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليي قال الطبري عن الحسن رضي الله عنه رفعه إليه فهو عنده في السماء تفسير الطبري المجدد الثالث الجزء الثالث صفحة 2-3 وقال تعالى أأمنتم من في السماء قال الطبري وهو الله المجدد الثاني عشر صفحة 29 كذلك روى ابن الجوزي عن ابن عباس والبغوي والسيوطي في زاد المسير مجلد الثامن 329 ومعالم التنزيل البغوي مجلد الرابع 371 والدر المنثور للسيوطي المجلد الثامن 238 قال أحمد بن حنبل في قوله أمنتم في السماء فهذا خبر من الله أنه في السماء ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما الرد على الجهنية صفحة 41-48 وقال البيهقي معنا الآية والله أعلم أأمنتم من على العرش أي من فوق العرش الأسماء الصفات المجلد الثاني 16 تحقيق حيدر وكتاب الاعتقاد 113 وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل حول هذه الآية وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه قال البخاري قال مجاهد يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله البخاري مجلد الرابع ثلاثين كتاب التوحيد باب رقم ثلاثة وعشرين وطال يعني تصعد الملائكة والروح إلى الله عز وجل والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله عز وجل تفسير التبري مجلد الثاني عشر جزء تسعة وعشرين صفحة 44 ويؤكد صحة تفسير التبري قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها رواه مسلم أرباني وثلاثين وأبو داود. وقوله وذكرهم الله في من عنده مسلم 1699 وقد قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يستدون وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم وقد زعم بعضهم أن الفوقية هنا يعني معنى قوله تعالى من فوقهم هي فوقية المنزلة والرتبة وهذا قول باطل لأن الظروف لها أحوال ومن هذه الظروف فوق وتحت فإذا دخل عليها حرف الجر من يعني من فوق تعين فيهما وجه واحد كقوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وقوله فخر عليهم السقف من فوقهم فأنت يمكنك أن تقول الذهب فوق الفضة ولكن لا يمكنك أن تقول الذهب من فوق الفضة فهذا استعمال باطل لا يعرفه العرب ومن نصوص السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قال في السماء قال مولاها. اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وأحمد وغيرهما وقال نبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء زعم بعضهم أن المراد بالذي في السماء هو جبريل لكن جبريل نفسه أمين من في السماء كما قال تعالى نزل به الروح الأمين وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من الذي قال ذلك قالها الذي قال أنا أمين من في السماء لقد زعم بعضهم أن الضمير عائد على جبريل من في السماء يعني على جبريل ويبطل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه بخالي مسلم وقوله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله رواه الترمذي وقال صحيح فما السياق لا يستقيم إذا جعلنا الراحم في السماء جبريل لان الضمير في اول السياق يعود على الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن وما عهدنا من خطاب الشرعي تذكيرنا او تذكيرنا برحمه الملائكه ثم إن الملائكه عند الله كما قال ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فلم يستفل المؤول يعني المحرف لم يستفل شيئا إلا التعطيل والعبث في نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال البيهقي في الأسماء والصفات المجدد الثاني 165 تحقيق الأحباش عماد الدين حيدر ومعنى قوله في هذه الأخبار من في السماء أي فوقها يعني فوق السماء على العرش كما نطق به الكتاب والسنة هذا قول البيهقي وذكر البيهقي قول جهم أن الله مع كل شيء وفي كل شيء ثم قال البيهقي كذب عدو الله إن الله في السماء كما وصف نفسه الأسماء والصفات مجلد الثاني مئة وسبعين وقول البيهقي هذا يبطل مزاعم الأشاعرة والحبشي منهم أن المراد بقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي جبريل أو الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافر يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب, يا رب وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده ما من رجل يدعو مرأة على الى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها ولا يمكن أن يكون الساخط في هذا النص جبريل روح وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه إليه يدعوه أن يردهما صفرا رواه الترمذي وأبو دول بإسلام صحيح قال الحافظ في الفتح مجرد 1140 سنده جيد وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عباد في الأرض روح مسلم 2016 وقيل لعائشة برأت الله من فوق سبع سماوات وقالت زينب زوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري رقم سبع هذا وقد زعم بعضهم أن الله زوجها يعني بالقدر المكتوب في السماء أي أنه مقدر لها ذلك في السماء في اللوح المحفوظ وهذا كذب وينفي المزية التي جعلتها تفتخر بما خصها الله به عن النساء الأخريات إذ كلما ما كل من تزوج من النساء فهو مقدر لها ذلك في اللاحة المحفوظة في السماء فما الذي يفرق زينب عنهن وقال عمر في خوله بنت تعلبة هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وكذلك حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيها ما زال يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السماء السابعة وأنه صلى الله عليه وسلم ما زال يتردد بين موسى وبين ربه في كل مرة يقول له موسى ارجع إلى ربك ثم قال نبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل بين ربي وبين موسى وقد جاء في غص هذا الحديث أيضا ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فأوحى إلي ما أوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فاسألوه الفردوسة فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه وعرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة رواه البخاري وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما, لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضب رواه البخاري وقال ابن عباس لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء رواه البخاري فالقف على العباد صفحة وقال عبد الله بن مسعود والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم رواه الحافظ بن عبدالبار في التمهيد والبيهقي بلفظ مطالب في الأسماء والصفات الطبع القديم خمسين سبعة وقال الحافظ الذهبي إسناده صحيح كتاب العلو للذهبي صفة أرواستين وسئل ابن المبارك كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة وفي لفظ فوق سبع سماوات على عرشه رواه البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في الأسماء والصفات المجلد الثاني 169 تحقيق عماد حيدر ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة وقال الذهبي هذا حديث ثابت على ابن المبارك قال ذلك في العلو الصفحة 1110 وانظر سير عالم النبراء مجلد الثامن أروعي واثنين عباس في قوله تعالى ثم لآت يمنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله فوقهم تفسير الطبر المجلد الثامن والدر المنثول للسيوط المجلد الثالث صفحة 73 واللاركائي المجلد الثالث 397 وزعم الحبشي أن المعتزلة وافقت أهل السنة في سنة الأشاعرة على تأويل الاستواء بالاستيلاء في ظهر العقيدة السنية 131 وهذه كذبة قصيرة الأمد كما سترى تنظر كيف ستنكشف هذه الكذبة قال الأشعري رحمه الله وقالت في الرحمن على العرش استوى أي استولى مقالة الإسلامية 157 217 تبين كذب مختر لإبن عساك صفحة 150 وقال في رسالته إلى أهل الثغر وليس استواء الله استيلاءا كما قال أهل القدر أهل القدر يعني أهل المعتزلة صفحة 233 وقال أبو بكر ابن فورك في مجرد مقالات أبي حسن الأشعري صفحة 325 إن مخالفين يقولون إن معنى الاستواء أي الاستيلاء فالأشاعرة المتأخرون مخالفون لسلفهم فكيف صار المخالفون عند ابن فورك موافقين عند الحبشين أما الحجة الدامغة في كشف هذا الكذب أيضا قول الحافظ بن معساكر في تبيينه أن المعتزلة قالت استوى أي استولى وأن المشبهة قالت استوى بذاته بحركة وانتقال ثم قال كلمة تهتك سكر الكذابين قال فسلك أبو الحسن طريقا وسطا بينهما تبيين كذل المفتري سبحانه خمسين وقد سكت أحد صغار الأحباش عن قول الحافظ ابن عساكر فسلك أبو الحسن طريقا وسطا أي بنا وبين المشبهة انظر مجلة المنار الهدى العدد العاشر صفة 47 لقد حرف هذه اللفظة لأنها حجة على كل من ينتسب إلى الأشعري وإليكم حجة أخرى على من ينتسب إلى الأشعري أيضا قال أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين صفة 112 زعمت المعتزلة أن نستوى بمعنى استولى مستدلين بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهرات قال وهذا تأويل باطل كذلك قال ابن حزم بل قال ملعون, ملعون ملعون ملعون قائل هذا البيت وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله الفصل في المنة والنحل المجلد الثاني 123 والمجلد الثالث 216 مع أن الحبشية يحتج لهذا البيت ويقول قال الشاعر وهو يكتم عن أتباعه أو عن عامة الناس التصريح باسم هذا الشاعر الذي هو الأخطى النصراني والذي يعارض به أقوال لغويين المسلمين وقد نقض ابن الجوزي تفسير الاستواء بالاستلاء وقال وهذا منكر عند اللغويين ثم ذكر أن هذا البيت لا يعرف له قائل كذا قال ابن فارس اللغوي قال ولا حجة فيه لما بيناه من استراء من لم يكن مستوليا نعوذ بالله من تعطير المرحدة وتجسيم المجسمة زاد المسير مجلد الثالث 213 وقال أيضا ما نقل عن الصحابة أنهم قالوا استوى بمعنى استولى صيد الخاطر صفحة 103 وقد عارض أبو بطل بن هذا التأويل أيضا وقال بأن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف الأسماء الصفات البيهة في صفحة 511 وذكر ابن حجر أنه يلزم من هذا التأويل أن يصير الله غالبا بعد أن لم يكن فتح الباري 13 450 وجاء في الفقه الأكبر ولا يقال إن استوائه على العرش استيلاءه الفقه الأكبر صفحة 33 تحقيق ملع أو شرح ملع لقارب وذكر ابن بطال تأويل قول المعتذلة استولى فقال فأما قول المعتذلة فهو قول فاتد نقله عنه الحافظ العسقلاني ووافقه عليه فتح البالي مجلد الثالث عشر أرواية خمسة وانظر إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني مئة وسبعة واحتج بقول ابن الأعرابي بأن الاستيلاء ليس من معاني الاستواء في اللغة وأن العرب لا تقول استولى على العرش فلانا حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى عليه والله تعالى لا مضاد له فتح البالي مجلد الثالث عشر أرمي وخمسة والأسماء الصفات المجلد الثاني مئة أرمي وخمسين واتحاف السادة مجلد الثاني مئة وتاريخ بغداد مجلد الخامس مئة أثماني واللالكائي مجلد الرابع تسعمية وتترة وتسعين ابن منظور في لسان العرب مجلد الرابع عشر أرمي واربطعش ذلك فترى هذا التأويل لا زال معتمدا عند الأشاعرة والماثريدية وقد اغتر الغزالي بهذا التأويل الاعتزالي الأصل وقال واضطر أهل السنة إلى التأويل أحياء عم الدين مجلد أول صفة 108 وتعجب من هذا الاضطرار الذي لم يضطر إليه الصلف وكأنه اعتراف منه بشناعة هذا القول مع الاضطرار إليه كشناعة أكل لحم الخنزير اضطر الجائع إليها هذا القول المرذول الذي قالته المعتزلة واثقهم عليه الحبشي وقال بأنه احسن التأويلات وأقربها إلى الحق وأشرفها ترهاب العقيدة السنية صفحة 37 و127 و150 و151 مخالفا بذلك الأشعرية وابن عساكر والبيهقي والبغدادي وابن بطال وابن الأعربي وابن حجر أليس هذا من أقوى الأدلة على أن هذا الرجل على منهج المعتجر في التأويل قال حافظ المغرب وفقيهها الحافظ ابن عبد البر وقوله مستوى أي استولى لا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستلاء في اللغة المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وقال الجيلاني وليس الاستواء على معنى الاستلاء كما قالت المعتزلة فالغنية لطالبي الحق صف 56 وهكذا نرى مخلفات المعتزلة واضحة في هذا الاستلاء المزعوم بل نرى الحبشية يحتج بنفس البيت الشعري الذي كانت تحتج به المعتزلة وهو فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائري قارن بين كتابه الدليل قويم 39 وبين شرح الأصول الخمسة للمعتزلة للقال عبدالجبال المعتزلي صفحة 226 ومتشابه القرآن للقال نفسه صفحة 72 وجاء رجل مفتر اسمه خليف عليوي وافترى على نبي صلى الله عليه وسلم كذبا وإن كتب على غلاف كتابه خريج الأزهر فقد زعم أن نبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر استولى انظر كتابه هذه أعقيدة السلف والخلص صفحة 72 وقد لقيت هذا الرجل في مدينة الرياض بمكتبة طيبة سنة 1981 وسألته عن كتابه هذا فأخبرني أنه تراجع عنه وأنه يعد رسالة يعلن فيها رجوعه عنه ولكن يبدو أنه لم يفعل قد تساءل هذا الرجل المفتري في أول الأمر فقال هل أول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات ثم قال نعم فعن وكيع ابن حدس عن رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استولى عليه وعند الرجوع إلى المصدر الذي استقى منه هذا الحديث لا تجد فيه هذه الزيادة ثم استولى عليه والحديث أخرجه أحمد في مسنده مجلد الرابع في والترمذي مجلد الخامس 288 والبيهقي في الأسماء والصفات الرعي 78 وإنما استغل هذا الرجل تحريفا وقع في إحدى النسخ المطبوعة من كتاب العلو للذهب وظن أنه حسم الأمر وانتصر على الخصم ولو كان لمثل هذا وجود لتمسك به أسلافه من الأشاعرة وانتهى الخلاف لكن هذا إسناب ضعيف لأن وكيع ابن حرس مجهول كما أفاده البيهقي والذهبي انظر الأسماء والصفات 479 للبيهقي وميزان الأفدال 353 للذهبي وقد ضاعفه جمع من العلماء وعلى كل حال وبالرغم للضعف فالرواية عند البيهقي ولكن النص ثم استوى عليه وليس ثم استولى عليه وقد دأب أحد أطباع الحبشي حيدر على تخطيئة ابن الأعرابي تعصبا لشيخه والسبكي الذي اكتفى بأن قول ابن الأعرابي لا يلتفت إليه لأنه مخالف لكلام اللغويين ولكن لعل اللغوي المعتمد عند السبكي هو الأخطل المصراني انظر التعليق حيدر على كتاب البيهقي مجلد الثاني مئة غير أن حيدر هذا تجاهل وهو الذي حقف كتاب البيهقي أن البيهقي استبعد هذا التأويل ونقل على ابن فورك أن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف محتجا بقول ابن نفسه الأسماء الصفات مجدد الثاني ونسأل أهل عقيدة الاستيلاء هل تأويلكم الاستواء بالاستيلاء متفق عليه فيما بينكم هل اتفقتم على هذا التأويل فإن قالوا بلى قلنا قد علق المرتضى الزبيدي على تأويل الغزالي للاستواء بالاستلاء بأنه تأويل محتمل وأنه لا ذليل على تعيين هذا التأويل بل نص على أنه تأويل بعض الخلف اتحاف سرد المتقين من جلد الثاني مئة هذا ويدعي كثيرون من نفات الصفات أن مستند تأويلاتهم متوافق مع اللغة وأن اللغويين قد أجمعوا على أن الاستواء في اللغة بمعنى الاستلاء فإذا نظرنا في كلام أهل اللغة لم نجد شيئا وربما وجدنا شيئا من ذلك أدخله لغوي معتزري أو أشعري فيقوم علماء الكلام الأشاعرة بالاحتجاج بعلماء اللغة الأشاعرة وهذا تحكم ومكر فإنهم قد يقولون كما يقول الأحباش قال اللغوي السبقي وقال اللغوي الزبيري وهؤلاء أشاعرة أقحاح إن هذا التأويل تحريف مخالف لتأويل السلف الذي هو تفسير وليس تحريفا ونحن إذا سلمنا بأن هناك عدة معاني لغوية للاستواء فما الضابط الذي يجعلنا نختار واحدا دونها فقد فسر العز بن عبد السلام قوله تعالى فأخذناهم بذنوبهم بمعنى استولى عليهم قال لأن الاستلاء بالقهر والغلبة يشبه الاستلاء باليد الإشارة إلى الإجاز في بعض أنواع المجال صفحة 24 ثم ألم يرد تحديد معنى واحد للاستواء عن السلف دون المعاني الأخرى ألم تقرأ في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء قول مجاهد استوى أي على وقول أبي العالية استوى أي ارتفع وقول أحمد بن حنبل الاستواء هو العلو والارتفاع وهو القول الموافق للغة أيضا حيث أن استوى متعبزية بأداة على واستواء الرب المعدى بأداة على المعلق بعرشه المعرف باللام المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد لا يحتمل إلا معنا واحدا لا يحتمل معنيين البتة فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر كما يزعم البعض وأما أعذار التأويل الواهية وتعذر هؤلاء عن تأويلهم هذا بأعذار مثل قولهم إن الاستواء لا يكون إلا بالتمكن مع أن معنى الاستلاء هو التمكن وقلوغ الغاية كما صرح به الفيروز أبادي وغيره طموس المحيط 1732 وفي المعجم الوسيط صفحة 1057 استولى عليه أي تمكن منه وصار في يده وظهر عليه ونقول للقائلين بالاستلاء هل يجب أن نقول استوى الله على البحار والأرض والجبال واستوى على مخلوقاته؟ قال السيوطي إن الله تعالى مستون على الكونين والجنة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص العرش للذكر؟ الإتقان مجلد الثاني صفحة 9 وانضفة في الباري مجلد الثالث عشر أرميل هذه الكلمة التي قالها السيوطي اعتبرها الأحباش من قول المجسمة انظر مديرة منار الهدى العدد 12 صفى 27 ويجيب الأشاعرة عن وجه تخصيص العرش بالذكر فيقول الرازي مقلدا للمعتزلة وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات وهذه كشفت تطربقهم مع تأويلات المعتزلة وتطرية والاستهانة في تكسير اليمين عند الحنف لا لأنه أعظم ما خلق الله تعالى فلهذا اختصه بالذكر قنب الشاح الأصول الخمسة للطالع عبدالجربار صبح 227 ومن شبهاتهم التي جعلتهم يقولون الاستواء معناه الاستلاء قالوا لو كان مستويا للجم أن يكون جسما ولكن هذا كله من باب قياس الشاهد على الغائب والغائب عن شهودنا ليس كمثله شيء ولهذا فقد سبق تجسيمكم تعطيلكم من قال بذلك يظهر عليه أنه تأثر ووقع في التشبيه فحينئذ أراد أن يخلص من التشبيه فوقع في التعطيل وإذا كان, ما وإذا كان لا يستوي إلا ما كان جسما فقولوا لا يسمع ويغسر إلا ما كان جسما ولا يرى يوم القيامة بالعين إلا ما كان جسما وقد نسب هؤلاء إلى خصومهم أنهم يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح وأنه جالس على العرش انظر مجلة منار من الهدى بعد الثلاثة صفحة 34 26 صفحة 22 29 صفحة لكن الحقيقة أنهم هم الذين اقتربوا من اليهود بنسبة الضعف إلى الله وهو لازم قوله مستولى لأن الاستلاء عبارة عن إثبات قوة مسبوقة بضعف وذلك بشهادة الفقهاء واللغويين بل وبشهادة الأشاعرة القدامة الذين ردوا على المعتزلة القائلين بالاستلاء فكل الفريقين مثبت للضعف والفرق أن اليهود جعلوا الضعف بعد القوة بينما جعل هؤلاء القائلين بالاستلاء جعلوا القوة بعد الضعف وقد تجاهلوا قول الغزالي الملقب بحجة الإسلام والذي قال ليس في الإمكان أفضل بما كان وقال ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا فصرح جهارا بعجز الله وجعل لقدرته حدا انظر الإملاء في إشكالات الأحياء المجدد الخامس صفحة 35 والحق بالإحياء وكذلك انظر الإحياء المجدد الرابع بـ 258 والأشعارة القدر ما يثبتون لله الجلوس والاعتلاء إن كان هذا كفرا فانظروا ماذا يقول الأشاعر القدامة وقد اعترف البيهقي بأن أبا الحسن الطبري من خواص أصحار أبا الحسن الأشعري صرح بأن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال عليه قال ومعنى الاستواء أي الاعتلاء كما تقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بما علوته. واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى على في الجو، فوجد فوق رأسي، والقديم سبحانه عال على عرشه، الأسماء الصفات، الأسماء السبطاعش، أو النسخة المحققة، مجلد الثاني مئتين فهذا قول الأشاعرة شهد عليه البيهقي بأن استواء الله على العرش هو اعتلاؤه على العرش كما تقول، استويت على ظهر الدابة فهل يكفرون الطبرية الميلة الأشعري بل إن هذا النوع من التحريف وهو تحويل معنى الاستواء إلى الاستلاء هو من سنن اليهود ولذلك قيل لام الجهمية في استولى كنون اليهودية في حنطة فقد قيل للجهمية قول استوى كما قال فقالوا استولى وقيل لليهود قولوا حطة فقالوا حنطة وقيل للمعتزلة والأشاعرة قولوا استوى كما قال فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم وقالوا استولى بدل استوى فنحن إذا قيل لنا أنتم مشبهة قلنا نحن ما وصفنا الله إلا بما وصف به نفسه ولكن لو سألنا هؤلاء المؤولة لماذا شبهتم الله بخلقه؟ فنسبتم إليه الاستلاء وهو مما لا يوصف به إلا المخلوق فلا, فلا يستطيعون أن يقولوا استوى استيلاء يليق بجلاله لأن هذا الوصف لا, لا يليق أصلا بالله ولو كان لائقا لوصف الله به نفسه ويزعم الحبشي أن قوله تعالى ثم استوى على العرش أن ثم هنا لا تفيد الترتيب في الحدوث وإنما هي ترتيب في الإخبار ثم احتج بقوله تعالى ثم الله شهيد على ما تعملون وهذا غير سديد بل إلا ثم إذا أتت بين الفعلين ماضيين أفادت الترتيب بينهما وقد جاء في حديث قتادة لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه بالحقيق اسماء الصفات بسانة صحيح المجلد الثاني سبحاني عشرين وقال الطبري وقال الطبري فلما فرغ, فلما فرغ من خلق ماء حبة استوى على العرش تفسير الطبر المجلد الأول 152 وروا الإيمان بن جلير الطبري بسنده عن الربيع بن أنس في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال أي يرتفع إلى السماء وكذلك على عليه تفسير الطبر المجلد الأول 152 والمجلد الثالث عشر 62 ثم قال والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العربي في تأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش الذي هو بمعنى العلو والارتفاع وهذا الذي قاله هو قول ابن عباس ارتفع إلى السماء كما رواه عنه البغوي في تفسيره حيث قال وهو قول أكثر المفسرين تفسير البغوي المجال الأول صفحة 78 تفسير البقرة آية رقم 29 بل قال الحافظ ابن حجر ونقل محي السنة البغوي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع. فتح البالي المجلد الثالث عشر صفحة أرواية ستة. بل قد حكى أبو بكر ابن فورك أن استوى بمعنى على مروية عن بعض أصحابه أي أصحاب أظهره. الأسماء الصفات المجلد الثاني مئنين واثنين للبيهقي. وحق البيهقي عن أبي الحسن الطبري تلميذ الأشعري أن أهل النور ذهبوا إلى أن الله تعالى في السماء أي فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال على عرشه والاستواء هو الاعتلاء كما يقول استويت على ظهر الدابة واستويت على الصبح بمعنى علوته ونقل البيهقي اعتراف لبكر ابن فورك أن المتأخرين من الأشاعرة أول الاستواء بالقهر والغلبة خلافا لقول إمامه الأشعري الذي صرح بأن القهر والغلبة من تأويلات المعتزلة الأسماء والصفات من الثاني مئة خمسين شبهة وزعموا أن الله تعالى إنما اتخذ العرش إظهارا لقدرته أمام الملائكة ليزدادوا خشوعا وتعظيما له لو قلتم خلق الله الجن والإنس ليعبدوه رصدقناكم لأن الله أبان علة خلق الجن والإنس مع أن هذا التعليل هذا تعليل عندكم والتعليل عندكم لا يجوز على الله لأن فيه إثبات, إثبات الحاجة ولكن حين تقولون خلق الله العرش ليزداد الملائكة خشوعا لكذبناكم لأن هذا التعليل من عندكم لم يبينه الله عز وجل ثم أليس قولكم ليزدادوا خشوعا يعني ليزدادوا إيمانا وهل إيمان الملائكة متفاوت بحسب طاعة معصيتهم ثم إن هذا قول باطل إذ من الذي يظهر لنا من العرش حتى يكون مخلوقا لإظهار قدرته الله تعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فلم يقل أفلا ينظرون إلى العرش وهذا الإظهار لمن ولم يكن قبل خلق العرش أحد مع الله بل قد بيّن الله حكمته من خلق العرش فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولو سألت هؤلاء من قال بهذه الرواية يقولون لك رواه أبو منصور البغدادي كما ذكر ذلك الحمشي في الدر المفيد في دروس فقوة التوحيد صفحة 56 و139 وهذه رواية أشعرية لا أصلها رواها البغدادي وهو ليس معدودا من المحدثين وكيف يكون من المحدثين وقد اشترط لصحة الحديث أن يكون موافقا للعقل وإلا كان خبرا مردودا أصول الدين لأبي مصر البغدال صفحة 23 وكتابه أصول الدين أحرى أن يسمى أصول علم الكلام لو كان الشافعي حيا لحذر منه كما كان يحذر من حفص الفرد ثم الاحتكام إذا كتب الأشعارة عند الخلاف ليس تحاكما وإنما هو تحكم بل قد قرى الأشعارة أن كل خبر في العقيدة لا بد أن يتواتر سنده وإلا كان مردودا وهذه الرواية المنسوبة إلى علي هي عقيدة فنشترط عليكم ما اشترطتموه على أنفسكم أن لا ترو في العقائد إلى المتواتر فهل تواترت الرواية عن علي أم ليس عندكم رواية صحيحة أخرى غير هذه الرواية لتثبت بها دعواكم سؤال هل استوى الله بذاته يرددوا الأشعارة هذا السؤال في وجه من أثبت صفات الله فيقولون هل تعتقدون أن الله استوى بذاته قد قالها الشيخ عبد القادر الجلالي من قبل بأن الاستواء الله هو استواء الذات الغنية لطالبي الحق صفحة 56 ونسأل أيضا هل تكلم الله بذاته أنتم تقولون هل استوى بذاته ونحن نسألكم هل تكلم بذاته قالوا في منار الهدى العدد 11 صفحة 29 إن الله قد تكلم بكلامه الذاتي ونحن نقول فإذا كان كلامه ذاتي بمعنى أنه هو الذي تكلم به فما المانع أن يقول استوى بذاته كما أنه تكلم بذاته ولكم واحدة من اثنين إما أن نقول استوى بذاته وإما أن نقول استوى بغيره وهل إذا أخبرتك أن أبي في البيت تقول لي هو في البيت بذاته أم بغير ذاته؟ سؤالك ليس سؤال الفاهمين بل الجاهلين للعربية لأن هذا معنى العبارات وملزوماتها ثم هل يجرؤ متقول على أن يقول الله خالق بذاته؟ هذه زيادة ركيكة ولهذا كان الذهبي رحمه الله من جملة ما يكره من علم الكلام والجدل كان يكره استعمال هذه اللفظة لأنها متضمنة في الكلام وغير مطلوبة رسما إذ كيف لا يكون الله تعالى خالقاً بذاته أو مستوياً بذاته أو متكلما بذاته فالمعاني شقائق الألفاظ والعبارات فإذا قيل قدم فلان كان الخبر عن ذاته لا عن اسمه وهذا أمر يفهمه كل عربي ووضع العربية في اقتضي هذا فلا ينازع فيه إلا من أعمى الله قلبه أو آتاه الجدل ومن أصول الكفر عند الحبشي والأشاعر في الدليل قوي 157 وكتاب معرفة إسراء المراسطة 14 اعتقاد أن الله في السماء فلا يجد عنده أن يوصف الله بالفوقية وقال ابن فورك اعلم أنه ليس ينكر قول من قال إن الله في السماء لأجل أن لفظ الكتاب قد ورد بذلك وهو قوله تعالى أأمنتم من في السماء ومعنى ذلك أنه فوق السماء مشكل الحديث وبيانه صفحة 392 وهو حجة على هؤلاء الذين يصرفون الآية في الضمير عن الله إلى الملائكة أو إلى جبريل وما ثبت من المصوص في العلو فإنه فإنهم يؤولونه بمنزلة علو المنزلة والرد على ذلك ايتيانهم بالنصوص المثبتة لنزول الله إلى السماء الدنيا فإذا كان استواءه استواء منزلة أو علوه في السماء علو منزلة لزمهم حينئذ أن يقولوا أن نزول الله بمعنى نزول منزلته انظر الدليل القويم صفحة 40 تنهار العقيل السمية 132 وهذا التأويل تأويل علو الله بعلو المنزلة طبعاً ونحن نثبت لله علو المنزلة ولكن هذا علو آخر يختلف عن علو المنزلة لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش هذا التأويل الذي يؤولونه يشكرهم عليه المعتزلة لأنه نفس تأويلهم باعتراف الأشعري الذي ينص على أن الجبائية من المعتزلة لا يجوز عنده أن يوصف الله بالفوقية فإن وجد في القرآن ما يثبت الفوقية فهو مؤول بالطهر والاستلاء وأن الله مستول على العباد مقالات الإسلاميين خمسين واثنين في حين أثبت الأشعري نفسه أن شيخه عبد الله ابن سعيد القطان الملقب بابن كلاب كان يعتقد أن الله مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء نقلات الإسلاميين وإنهاناً وإنهاناً وإنهاناً وإنهاناً المحاسبي أن الله عز وجل تكلم بالوحي تكريماً من نفسه من فوق عرشه من فوق سبع السماواته فهم القرآن صفحة 322 و39 واحتجوا بطول الطحاوي لا تحويه الجهات السفر وهذه كلمة تحتاج إلى تفصيل وليس من الإنصاف المسارعة إليها فإن الله أثبت لنفسه جهة العلو ولا يجوز التمسك بقول مخلوق بما يؤدي إلى نفي ودفع كلام الله عز وجل الذي هو أعلم بنفسه وبما يديق به من المخلوقات ومع تعظيمنا للطحوي فإن الله أعظم منه ونفي الطحوي متروك معارض بإثبات الله لنفسه جهة العلو حيث قال يخافون ربهم من فوقهم روى البخاري عن سعيد بن عامر أنه قال الجهمية شر من اليهود ومن النصارى قد اتسمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على العرش وهؤلاء قالوا ليس على العرش شيء روى البخاري في خلق أفعال عباد صفحة دعش وقال حماد بن ذيب إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء وقال عباد بن عوام كلمت بشراً المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء رواه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 9 والسنة للخلال مجلد الخامسة 90 وقد وقدر البخاري أيضاً عن عن سليمان التميمي أنه قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء خلق أفعال العباد صفحة 37 ولا لكاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة المجلد الثاني صفحة 92 وقد صرح البيهقي بأن علو الفوقية طريقة بعض أصحابه فقال وقد أشار أبو الحسن يعني الطمر في الميد أبو الحسن أشعري إلى هذه الطريقة حكاية فقال وقال بعض أصحابنا إن الله مستوى على عرشه أي أنه فوق الأشياء فالأسماء الصفات البيهقي المجلد الثاني 152 أهل بنية المسادد إلا لأذاء الصلوات فيها ولقد قال صلى الله عليه أولا أننا نثبت لله ثلاث أنواع للفوقية فوقية القهر وهو القهر فوق عباده فوقية القدر والمكانة والمنزلة وهو العلي الكبير وفوقية الذات أأمنتم من في السماء أما ما يفعله البعض وما يقوله كالحبشي من أن صفة الاستواء مقرونة بصفة الله عز وجل القهار يعني ثم استوع العرش قال معناه ثم قهر العرش قال وهذا ما قوله تعالى وهو الواحد القهار هذا تخليط وتلاعب في اسماء الله وصفاقه لأننا لأن نسأل هل معنى صفة القهار يعني المستوي؟ إن الله أعطى للقهر معنى آخر غير الاستواء فلماذا تخلفون بين الأمرين؟ وهل وصف الله بأنه قاهر للعرش فيه إثبات قدرة لله؟ ماذا لو وصفنا شيخكم الحبشي بأنه قاهر الكراسي ما ترك كرسيا إلا قهره هل فيه إثبات قوة له؟ أم فيه سخرية به واستهزاء؟ فالقهر هو الغلبة فهل من تنزيه الله؟ وصفه بأنه تغلب على العرش وقد اشتهر قول أبي حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على عرش ولا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال أبو حنيفة لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى الفقه الأكبر شرح ملع قال صفة 36 وقد روى البيهقي أن امرأة كانت تجارس جهم إذن صفوان جاءت إلى أبي حنيفة وقالت له أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبده فسكت عنها ثم مكت سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج, ثم خرج إليها وقد وضع كتابين عنوان أحدهما الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم فقال أبو حنيفة هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه رواه البيهقي في الأسماء والصفات المجلد الثاني مئة سبعين تحقيق حيدر قال البيهقي بعد هذه القصة لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع يعني النصوص في قوله إن الله عز وجل في السماء هذا قول البيهقي هذا اسمار الصفات مجرد 270 قال الخلال وأخبرني الميموني قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن قال إن الله ليس على العرش فقال كلامهم يدور على الكفر قيل له فما معنى قوله ما يقول من نجوة ثلاثة إلا هو ربيعهم قال علمه يحيط بالكل وربنا على الحق على العرش بلا حد ولا صفة وهذا مطابق لقول مالك أيضاً رضي الله عنه حيث قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء أخرجه عبد الله بن إلام في السنة المجلد أول مئة ستة وأبو في المسائل 23 والآجري في الشريعة 289 واللا لكائي في أصول اعتقال أهل السنة المجلد الثالث أرمية واحد والذهبي في سير عالم المدراء مجرد الثامنية واحد والتمهيد لابن عبدالبار مجرد الثامنية تسعة ثلاثين والانتقاء له أيضا خمسة ثلاثين المدارك مجرد الثانية تتعة أربعين والآن اسمعوا لتعلموا أن أول وأعظم منكري علو الله هو فرعون المتعالي الذي أراد أن يكون العلو لنفسه قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قال الأشعري في الإبانة وقال الجواني وابن خزيمة إن فرعون كذب موسى في قوله إن الله سبحانه فوق سبع سماوات الإبانة للأشعر مية ورسالة في إثبات الاستواء الفوقية المجلد الأول 177 ضمن المجموعة المنيرية والتوحيد بخزيمة صفحة 24 وقال الطبري في تفسير هذه الآية يقول عن فرعون وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي إن له رب في السماء ربا أرسله إلينا تفسير الطبري مجلد 11 جزء 24 صفحة 43 والمجلد 10 جزء 20 صفحة 49 وحكاه أيضا ابن الجوزي في زاد المسيح مجلد الثالث 223 وقال الدالمي قال عنه الذهبي كان لهجا بالسنة وفاق أهل زمانه وكان جبعة في أعين المبتدعة قال أبو الفضل الجارودي كان عثمان الدالمي إماما يقضى به في حياته وبعد مماته سير علام نبلاء المجرد الثالث 319 إذن قال الدالمي ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام يعني أراد الاطلاع عليه أراد على الجميع صفحة عشرين وقال ابن عبدالبر في التمهيد فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه في ذلك كاذبا التمهيد مجرد السابع مئة فمن أنكر علو الله فهو فرعوني ويستشهل بعقيدة فرعون من حيث يظنها عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقر الجارية على اعتقادها بأن الله في السماء فإن لم يكن الأمر كذلك فما وجه تكذيب فرعون لموسى بل لو قيل إنه كان يعلم ذلك لكان صحيحا فإن البشر كلهم وفرعون منهم يعلمون بالفطرة أن الله في السماء فالناس مفطولون على اعتقاد علو الله كما اعترف به عبد الله ابن كلاب نفسه شيخ أبي حسن الأشعري ننظر سيئة الأعلى من الولاء مجلد الحاجة عشر قال عبد عبد البر تعليقا على حديث الجارية لأنها قالت إن الله في السماء فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعطاقها وشهد على إيمانها قال عبد عبد البر وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ زَمَنٍ وَمَكَانٍ اذا همهم امر وكربهم غم يرفعون وجوههم وايديهم الى السماء راغبا الى الله عز وجل التمهيد لابن عبد المجرد الثاني صفحه 82 والمجرد السابع صفحه 34 ولهذا تصدر من منكري العلو عبارات تتضمن اثبات علو الله بالضرورة فقد قال أحد الاشاعره الرفاعيين كان عز الدين الصياد ما طيلة حياته لم يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله حزانة في حزانة الأنذاذ في سير بن السيال صفحة 24 وكتاب حالة أهل الحقيقة مع الله للرطاعي 134 وكتاب رودة الناظرين للوتر صفحة 90 وقال بمثل ذلك الهيتم في تطهير الجنان صفحة 2 هل كان استحياؤه من البركات المخزونة في السماء بزعمهم؟ أم كان من الملائكة الساكنين فيها أم أن حياءه كان من الله الذي في السماء وقال السبكي آخر كلمة تكلم بها أبو محمد المزني أنقبض على لحيته ورفع يده اليمنى إلى السماء فبقات السبك المجند الثالث في ستعاش وقال الغزالي حاكيا عن اتهاالات الأولياء فاذا اجتمعت قال فاذا اجتمع كيمهم مجرده للصراعه وابتهاء قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه ايديهم وامتدت إليه اعناقهم وشخصت نحو السماء بتحاف الصادق المتقين المجلد الرابع صفحه ال 153 فانظر كيف يخرج من افواههم ما يدل على اعتقادهم فطره على علو الله ولا تنسى ما سبق من اقراف التفتازاني من كبار الأشاعر بأن عامة الناس على اعتقال العلو فقد قال فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة يعني جهة العلو فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موقع واحد تصريح بنفي ذلك أجابت الساداني لما كان التنزيح عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفس ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم يعني في خطاب رب العامين إلى عامة الناس والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه هذا أنسب للناس أن يأفي الله عز وجل هذا ما يزعمه أن يأفي الله بنصوص فدل على التشبيه والتجسيم والتنفيل لماذا لمصلحه العوام هكذا زعموا ولكن هذا بعينه قول ابن سينا كبير الفلاسفه الذي قال أن الله عز وجل ياتي بنصوص فيها ظاهره في التشبيه والتمثيل لما يتناسب مع ما هو مع ما فيه صلاح عامه الناس هذا بعينه كلام ابن سينا في رساله طحويه في شان المعاد وكيف يكون هؤلاء ممثلين للسواد الأعظم من عمة الناس يعني في اعتقادهم وقد اعترفوا بأن السواد الأعظم من الناس يعتقدون علو الله في جهة العلو في السماء ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أن الله يصف نفسه بصفات التشبيه ليقرب عمة الناس بالتشبيه التوحيد هل هذا هو اعتقاد أهل السنة أهذا ما كان يعتقده الشافعي وأحمد ومالك أن الله يصف نفسه بالصفات التشبيه لما فيه صلاح وعمة الناس وأما قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فالذهاب فيه إلى التأويل والمجاز مستحيل لأن معنى خوف الملائكة من قوة الله وقهره لأنهم يقولون أن قوله تعالى من فوقهم يعني من قوة يخافون من قوة الله وقهره لكن هذا المعنى متحق متحقق في قوله تعالى يخافون ربهم دون الحاجة لذكر الظرف الذي هو من فوقهم فتعين أن الفوقية هنا فوقية ذات وقد قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فماذا يعني الصعود والأتفاع ولماذا تصعد الملائكة بأعمال العباد إن لم يكن صعودهم بها إلى الله إن هذا الذي جعل الأشاعرة وغيرهم يزعمون أن المقصود بارتفاع الأعمال إنما هو مجاز عن تفاوتها في المراتب ارتفاعا وانخفاضا هذا الذي قاله ابن عبد السلام في الإشارة إلى الإجاز في ضع أنواع المجاز صفحة 93 وصفحة 97 لأنهم لما جعلوا علو الله علو المنزلة اضطروا إلى التزام أن ارتفاع الأعمال ارتفاع في المنزلة أيضاً وهو من باب ترقيع التحريف بتحريف آخر وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه ونسأل ماذا يعني عروج الملائكة إليه ووقوفهم عنده صفاً كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أم أنه يعني أن منزلة الملائكة تعرض لتصير بمنزلة علو علو الله؟ وأما قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل ومعنى الظاهر عند هؤلاء أي أن كل شيء يدل عليه عقلا وهو قول باطل بل هو تحريف متعمد فإن هذه الصفة لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تفسير فقد فسرها عليه صلى الله عليه وإذا كان التفسير يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بنا إلى تفسير غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء إذن صفة الظاهر هنا تعني العلو والفوقية المطلقة التي لا فوقية فوقها أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولم يقول صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فلا يدل العقل على شيء كذللته عليك فقال هذا إذن إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتج بعد ذلك إلى تفسير هؤلاء المقرمط فهذه الصفة مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها نص في إثبات علو الله تعالى ولأن الظاهر في اللغة هو العالي كما قال تعالى ومعارج عليها يظهرون ما مع ما يظهرون أي يعلون ويرتفعون وقال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن بمعنى أن يعلوه قال الطبري الظاهر أي العالي على كل شيء على كل شيء دونه عالي على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه تفسير الطبري المجلد 11 الجزء 27 وقال ابن الأفير أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه جامع الأصول المجلد الثالث 164 وأما الباطن فعلى معنى أنه لا يدانيه أحد من خلقه غير أن البيهقي روى أن الباطن معناه أنه مع ظهوره وعلوه فإنه الباطن القريب من عباده العالم بهم المطلع على سرهم وعلنهم وإن كان فوق الجميع وهو فوق عرشه الأسماء والصفات البيهقي المجلد الثاني صفحة 173 وكما قال ابن مسعود والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم رواه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 43 والبيهقي في الأسماء والصفات مجلد الثاني 145 بسند جيد وعلى كل فليس تفسير أحد بحجة بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية معنى في السماء في مفهوم أهل السنة والذي نعتقده ونجين الله به أن الله في السماء بمعنى في أعلى العلو فإن فيه ليس الظرفية هنا كما حققه البيهقي وغيره حين قال وكل ما على فهو سماء وإنما بمعنى على يعني في معناها على وهذا ما حكاها أبو بكر من فورك والبيهقي عن أحمد ابن إسحاق ابن يعقوب الفقيه أن العرب تضع في الظرفية بمعنى على كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على النخل وقوله تعالى فسيح في الأرض أي سيروا على الأرض وفوقها فكذلك قوله امنتم ما في السماء ايمن على العرش فوق السماء كما صحه به الاخبار ونقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام من البيهقي هذا كان كلام البيهقي نقله الحافظ ابن حجر انظر الاشماء والصفات في المجلد الثاني صفحه 168 تحقيق اسماعيل بن حجر ونشكل الحديث في بصوره 175 وانظر فتح الباري للحفظ الحجر المجلد الثالث عشر صفحة الرمية اثناش تعليقا على حديث البخاري رقم أربع علاة وكذلك انظر الكتاب العقاد للبيهقي الصفحة مية, قلع مية قلع وهذا الكلام يجعل البيهقي في عداد مثبتين جهة العلو لله في السماء فقد نقل النووي عن القاضي عياض ما نصه فمن قال بإثبات جهه فوق من غير تحديد ولا تكيف من المحدثين والفطهاء والمتكلمين تأول قوله في السماء أي على السماء شرح النووي على مسلم مجرد الخامس صفحة الرعشرين فقوله في السماء أي في العلو دون السفل ليس بمعنى السماء الدنيا أو التي تحت العرش كما يدعم هؤلاء المفترون نظر تظهر العقيدة السنية صفحة الرعشر ومما يؤكد أن السماء لبض استلاحي يراد به العلو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون متفق عليه يبين ذلك أيضا قول النووي رحمه الله قوله طولها في السماء يعني قوله في الحديث طولها في السماء أي في العلو شح نووي مجرد 17-17-76 فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن خيمة في الجنة طولها في السماء ستون ميلا فكيف تكون الجنة فوق السماوات السبع ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سماء فوقها ولعله لا يخفاك أن تعلم أن الدتيمية يكفر من يقول إن الله في السماء بمعنى التي تحت العرش وإنما نعني للسماء العلو المطلق الذي هو فوق السماوات قال الدتيمية من توهم بأن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن قله عن غيره ضال إن أتقله في ربه بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وبقدرته الفتوى الحموية صفحة 62 مجموعة فتاوى من إلهة الخامس صفحة واسمعوا الآن قول الأوزاعي يا من تدعون الناس لزيارة قبر الأوزاعي قال الحافظ في الفتح وروى البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته فتح الباري 13 رعيني 6 والأسماء 250 قال الذهبي مقالة السلف وإمة السنة بل الصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء وأنه على العرش وأن الله فوق سماواته وأما مقالة المتكلمين فهي أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه وله بائر عن خلقه وله متصل بهم قال لهم أهل السنة والأثر إن هذه السلوب يعني هذه الصفات السلبية ليس ليس ليس نعوت المعدوم يعني الصفات المعدوم من ليس موجودا أصلا تعالى الله جل جلاله عن العدم بل هو متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف قاله في كتاب العلو صف 107 وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد المجلد السابع صفح 129 إلى 135 منصر وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة أي جماعة أهل السنة أضاف ومن الحجة أيضا على أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجمي إذا كربهم أمر يعني أصابهم أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم شدة رفع وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى ولم يؤنبهم أحد على ذلك ولا أنكره عليهم المسلم شبهة يكثر تردادها وهو أن السماء قبلة الدعاء لقد دعم الحبشي وأنثاله أن الناس يرفعون أيديهم إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء وقد سبقه الرازي إلى ذلك باحتلال من أعجب ما يكون فقد زعم هذا الرازي أن الرفع إلى السماء لأن الأنوار تنبعث من جانب السماوات أو لأن الحياة متوقفة على الهواء وهو دائما فوق الأرض أو لأن الغيف ينزل من السماء أتى بكل هذه الاحتمالات مع أنه يقر أن الأشاعرة يمنعون الاحتمالات في العقائد وهذه الدعوة باطلة في أسباب أولا أن القبلة لا تثبت إلا بالشرع فمن أين عرفتم أن الكعبة قبلة المصلين وإذا كانت معرفتكم هذه مصدرها وحي الله فنسألكم من أين عرفتم أن السماء قبلة الدعاء وقد ثبث بالشرع قبلة الصلاة كما قال تعالى فولي وجهك شطن المسجد الحرام ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الدعاء والاستسطاء ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة في البخاري حديث رقم 1028 وكم كنا نود أن يقرأ هؤلاء باب الدعاء مستقبل القبلة كما ذكره البخاري في حديث رقم 6343 ومسلم 1763 ولما دعا على نفر من قريش رفع يديه واستقبل القبلة رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة البخاري حديث 3360 فمن الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلتين قبلة الأرض وقبلة السماء ثم إن نبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه إلى السماء ويخاطب ربه كقوله ألا, ألا هل بلغت؟ قالوا نعم فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم فاشهد وهذا إشهاد منه لله تعالى على تبريغه ليس إشهادا للخزنة لأنهم يقولون أن السماء مخزن البركات مخزن البركات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هنا ربه وليس يطلب شيئا من خزائن السموات والأمر واضح فإن الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر النسج الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك ألقى نحو السماء حتى تقول السماء قلت الدعاء أم أنه قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهؤلاء جعلوا بلعتهم هكذا فلنولينك قبلتين ترضاهما قبلة السماء وقبلة الأرض ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى الله إلى الله ليس فقط إلى السماء إلى الله أن يردهما صفر رواه أداود بإسلام صحيح حديث رقم 133 فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن رفع اليدين إنما هو في الحقيقة إلى الله تعالى وليس إلى بركات مخزونة وإذا كانت الأيدي ترفع إلى السماء لأنها مهبط البركات وخزائن الرحمات فإن الأرض منبت البركات أيضا ومخزنها فاجعلوها قبلة لكم أيضا ولكن أنسي القوم وهم يقولون نحن على الطريقة الرفاعية نسوا أن للرفاعية قبلة ثالثة أين هي هذه القبلة الثالثة؟ إنها قبلة قبر الشيخ الرفاعي قبلة الدعاء يتوجه إليها الرفاعيون المكربون الذين أصابتهم المصائب ويخطون نحوها ثلاث خطوات من أي مكان من العالم ويقسمون على الرفاعي أن يكشف عنهم الهم والكرب انظر كتاب قلابة الجواهر لمحمد أبيهود الصيابي صفحة 434-435-239 وهكذا شأن أهل البدع فارقا تكون السماء قبلة الدعاء وتارقا يكون القبر الرفاعي هو الآخر قبلة الدعاء ومن أعظم الأذلة على علو الله أيها الإخوة حديث الجارية هذه الجارية التي, التي كان لقولها أعظم الأثر في كشف ودحض مقولات وبطان هؤلاء المنكرين لعلو الله عز وجل قالت كلمة صغيرة قالت إن الله في السماء كما سنرى الحديث طبعا في صحيح مسلم ورواه أو هو حديث معاوية الحكم السلمي الذي أتى إلى نبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد لطم جاريته وأنه أسف لذلك فاستلعاها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها اختبارا لها أين الله فقالت في السماء فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم حديث لكم 537 هو أحمد والبغوي إلى ذلك من المصادر الأخرى بهذا الحديث وهؤلاء زعموا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أي ماذا تعتقدين من التعظيم لله فأجابت هو في السماء أي رفيع القدر جدا هذا ما قاله الحبشي وغيره وبهذا جعل التخاطب بطريقة الألغاز وهذا مناقض منقوض بحديث النزول من السماء إلى السماء الدنيا فإذا كان قوله في السماء أي عظيم القدر فماذا يعني نزوله إلى السماء الدنيا أليس, معنى ذلك؟ أليس يلزم من ذلك أن يصير المعنى نزول عظمة الله إلى أدنى من كانت عليه تعالى الله عما يقول هؤلاء المحرفون تعالى الله عما يزعم هؤلاء كالحبشي أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجال يعين الله إنما هو سؤال عن المكان لا عن المكان هذا كذب والدعاء وهذا كذب والدعاء وهو شبيه بقول المعتزلة هكذا كان يقول المعتزلة من قبل أن قوله في السماء أي بمعنى علو المنزلة وزعم ابن فورك وهو من كبار الأشاعرة أن الجارية كانت خرساء لا تتكلم ولهذا أشارت بيدها إلى السماء انظر مشكلة الحديث وبيانه بصفة 159 وهذا تأويل سنة الأعاجم ما معنى يا إخوان سنة الأعاجم هؤلاء تحدث عنهم بإذن الجوزي هؤلاء الأعاجم أتوا إلى العراق قال قال أبن الجوزي قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم وقالوا إن الله ليس في السماء وإن الجارية التي قال له نبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء. انظر سيد الخاطر لابن الجوزي صفحة 115 وكذلك صفحة 81 ولكن نص الحديث يجل على أنها كانت ناطقة ولذلك لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا قالت أنت رسول الله ما أشارت إليه فقط وانظر إلى تناقضات الأشاعر فقد زعموا أن الرواية التي عند مالك في الموطأ أن نبي سمit ذكي وسلم قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالك أشهد أن لا إله إلا الله قالوا هذا الحديث حديث الجارية مناقدٌ بهذه, بهذه الرواية التي عند مالك وهي أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فكيف كانت خرساء من قبل وهي الآن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ألم يدعم ابن فورة أنها كانت خرساء فكيف تشهد الآن أن لا إله إلا الله؟ إن كان هذا صحيحا وقول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله تزيد من حيرة هؤلاء وتناقضهم على أن القوم معترفون بأن التأويل لا يمكن الجزم أن يكون مرادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني التأويل محتمل وش ما به وهذا كاف في إبطال قولهم وفي إبطال هذا التأويل البارد الذي يأتون به والحرشي وأمثاله يخلطون بين صفتين الله تعالى الصفة الأولى صفة العلي وهي صفة أزلية والثانية هي العلو وهي صفة فعلية ورد تحديدها بوقت بعد خلق السماوات والأرض كما دل عليه قوله ثم ثم استوعى العرش فلماذا الخلط والتلبيث بين الصفتين وإذا كان قول الجارية في السماء بمعنى رفيع القدر جدا فيصير معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا يعني ينزل, قدر ينزل قدره جدا تعالى الله عما يقولون ولكان قول الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي معناه إني رافعك لتصير بمنزلتي ويصير معنى عروض الملائكة إليه بلوغ منزلتهم بمنزلة الله عز وجل ألا فليجيبوا عن ذلك ثم هذا التأويل لا يفيد شيئا فإن العلي من كان عاليا فرق خلقه ولذلك قال التبري وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه قال وأنه تعالى ذو ارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه التبري المجلد الثالث الجزء الثالث صفحة 9 والمجلد الحالي العشر الجزء 25 صفحة 6 وقال البغوي وأن الله هو العلي الكبير أي العالي على كل شيء تفسير البغوي المجلد الخامس صفحة 26 أسعى محقاقا وقد عمد بعض المبتدعة إلى الطانب الحديث الحديث الجارية مع وروده في صحيح مسلم فزعم أحد أكباع الحبشي وهو نبيل الشريف في مجلة منار الهدى العدد 16 سفى 27 قال إن حديث الجارية مضطرب ظاهر الاضطراب لماذا؟ قال فقد رواه مالك بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت أشهد وأما في رواية مسلم فقال أين الله؟ قال انظروا هذا يعني هناك تعرض بين الحديثين حديث يقول أين الله وحديث يقول أتشهدين أن لا إله إلا الله قال هذا الرجل فهذا الاختلاف في اللفظ يوضح الاضطراب قال ومالك صح المطة أضبط للحديث من مسلم بل اتفق العلماء على أن مالكا أضبط رواة الحديث وهذا القول فيه كذب وتلبيس عظيم وسيتبين لكم حقيقة ذلك أولا قبل كل شيء نرد عليه بقول ابن حجر الهيتمي في فتح المبين صفحة 55 تعليقا على قول الشافعي لا أعلم كتابا هذا قول الشافعي لا أعلم كتابا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك قال ابن حجر الهيتم الآن إنما كان يعني هذا الطول قبل ظهوره قبل ظهورهما يعني قبل ظهور بخاري المسلم فلما ظهر كان أحق بذلك كان أحق بذلك وأولى يعني البخاري المسلم الآن أصح من موطأ مالك نعم كان موطأ مالك أفضل الكتب قبل ظهور كتاب البخاري, البخاري المسلم على كل حال نقول هؤلاء لا يحبون روايه هذا الحديث هؤلاء كالحبشي وامثاله ونفاث علو الناسجل يكرهون هذا الحديث حديث الجاليه ولا يريدون لا يحبون روايته ولا كتابته ولا عنده لهذا السبب لم يدرج حيدر في تحقيقه وهو حبشي في, في تحقيقه على الأسماء والصفات لم يدرج عند تحقيقه لكتاب الأسماء والصفات هذا الحديث في فهارفي أحاديث الكتاب حتى لا يمكن إيجاد الحديث بسهولة وكان ينبغي له أن يدرجه بلفظ ايتني بها أو بلفظ أين الله لكنهم لا يجيزون لأنفسهم كتابة هذا السؤال الذي تقشعر منه أبدانهم والجواب على ما قاله هذا الرجل نبيل الشريف أن الحافظ ابن حجر قد شهد بصحة الحديث ولم يذكر فيه اضطرابا ولا علة فقال وهو حديث صحيح أخرجه مسلم انظر في الباري المجدد الثالث عشر صفحة 359 فأريد أن أعلم من هو الحافظ نبيل الشريف أم الحافظ بالحجر إذن إذا كان هذا الحافظ أقر بصحة الحديث وأنتم تتغنون بهذه الكلمة أو بهذا البيت وقذه حيث حافظ عليه نص أقول لكم قد نص الحافظ بالحجر وغيره على صحة هذا الحديث فخذوه حيث نص عليه الحافظ ويا تكذبون على عوام الناس فليعلم الناس أن الرواية عند مالك بلفظ أين الله فلماذا التلبيس والخباع انظر موطأ مالك المجلد الثاني صفحة 776 كتاب العبق والولاء باب عبق أمهات الأولاد غير أنكم تفجأ وجود هذه الرواية وتتمسكون بالرواية التي تليها وهي حادثة أخرى لا تتعلق أبدا بما قبلها بدليل رواية عثبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى نبي صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة انظر يا أسوان الآن هذا رجل آخر يقول أنا علي رقبة أما حديث معاوية الحكم السلمي الذي سرق ذكره فهو حديث آخر ويتعلق بلطن الرجل لجارية أخرى انظر إلى هذا الكذب الآن الذي يكذبه هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله أما رواية معاوية بن الحكم ففيها أنه ضربها وأسف لما فعل فاستدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالها أين الله وقد استغلنا أهل الزيغي إبهام اسم الرجل من الأنصار وجعلوه وحديث معاوية حديثا واحدا مرويا من من طريقين ليتمكنوا بعد ذلك من ادعاء الاضطراب فيه بينما الحديثان متنان اثنان لقصة متعددة كما نص عليه الحافظ ابن عبد البر ونقله عنه في شرح الزرقان على موطئ مالك المجلد الرابع صفح 86 ألا فبعدا وسحقا لمن ورث مكر اليهود في تلبيس الحق والبالباطل ثم إن كون الإمام مالك أضبط من مسلم فهذا ليس قاعدة دائمة يحتاج بها والدليل على ذلك أن مالك أخطأ في ضبط اسمراوي هذا الحديث حديث الجالي أخوان حديث معاوية بن الحكم السلمي مالك مع أنه أضبط لكنه هذا الحديث بالذات سبحان الله وكأن الله عز وجل يريد حكمة في ذلك مالك أضبط نعم لكنه الآن عند روايته لحديث معاوية بن الحكم السلمي لم يضبط اسم, لم يضبط اسم معاوية بن الحكم وإنما قال عمر ابن الحكم ولذلك أيها الإخوة تنبه الشافعي إلى هذا الخطأ نبه عليه فقال روى الشافعي حديث الجاري أين الله ثم استدرك على مالك هذا الخطأ فقال وهو معاوية ابن الحكم وأظن مالكا لم يحفظ اسمه سبحان الله العظيم انظر كتاب الرسالة الشافعي صفحة 76 وكذلك انظر كتابه الأم المجدد الخالص صفحة 280 وكذلك استدرك النسائي هذا الوهم في التفسير من الكبرى المجدد الثامن صفحة 427 وقال الحافظ الحجر في التلخيص الحذير المجدد الثالث 222 وهذا من أوهام مالك في اسمه يعني في اسم عالية غلط وسماه عمر فها هو الشافعي الذي تبدعون اتباعه يصرح لكم بأن مالكا أخطأ فتجاهلتم تنبيهه وتمسكتم بخطأ مالك ألا أعود فأقول ألا بعدا وسحطا وصح لمن ورث مكر اليهود في تنبيس الحق بالباطل وممن طعن في الحديث الكوثري وقد كان مفتيا في أيام الدولة العثمانية حيث زعم أنه قد وقع في رواية, في رواية أنها أشارت ولم تتكلم سبحان الله شبيههم بقول آآ آآ الأعاجم المفدعين وشبيههم بقول الجهمية وأنها لم تتكلم مما يدل على أن حديث الجارية لم يكن إلا بالإشارة انظروا إلى هذا الارتراب وأن الراوي يعني الصحابي سبك يعني ما, فهم ما فهمه من الإشارة بلظ من عنده الآن صار اللفظ من اختراع الصحابي وهو لم يكن فقيها وهو افتراء آخر لم يكن فقيها بدليل أنه كان يتكلم في الصلاة طبعا معاوية دخل المسجد ولم يكن قد علم بعد بنزول قوله تعالى وقوم لله قانتين لم, يكن لم, يكن لم تكن الآية قد بلغته وقد كانت نازلت مؤخرا وهذا دليل عنده عند الكونثري على أن أين الله لم يكن من لفظ الرسول يعني الآن الصحابي الآن أدخل كلمة أخرى افتراها على النبي صلى الله ثم أصدر هذا الكوثري ومتعصب الجهمي حكمه على الحديث بالاضطراب قال لا فيما وأن فيه يحيى ابن أبي كثير وهو مللس وقد عن عن تعليقات الكوثري على اسماء الصفات صفحة 532 والذي فعله هذا الرجل أنه أتى برواية أخرى غير رواية مسلم وهي مروية عند الذهبي في العلو بساب ضعيف لأنها من رواية سعيد بن زيد ضعفه القطانو جدا كما في جرح التعديل مجلد الرابع سبحان 21 هذه رواية الأخرى أنها أشارت لن تصح فلماذا يؤتى بها لإبطال الرواية الصحيحة التي عند مسلم ثم إلا قول هذا الكوثري أن الصحابية سبك هذا اللفظ من عنده ثم اشتهر هذا اللفظ بين الصحابة أليس هذا ذليا واضحا؟ على أن هذا الراوي وهو معوية الحكم السلمي الصحابي على أن الراوي والصحابة قد ارتضوا هذا اللفظ أين الله؟ هذا اللفظ أين الله؟ ألم يكن هؤلاء الصحابة يفهمون عقيدة التنزيه حتى يختاروا مثل هذا اللفظ ويشتهر بينهم ولا ينكر أحد منهم على أحد؟ سبحان الله وقد امتحن الله أهل الزيغ بزلة للبيهقي شبيهة بزلة مالك في عدم ضغط اسم الراوي من معاوية إلى عمر امتحن الله أهل الزيغ بزلة بالبيهقي وهي قوله أن مسلما أورل حديث معاوية الحكم غير أنه لم يذكر معه خبر الجارية وهذا وهما من البيهقي رحمه الله فقد أثبت علماء الحديث الحديث كاملا كالبغوي في شرح السنة مجرد الثابت من 1939 والحديث جاء بتمامه عند مسلم حديث رقم 538 المجلد الأول صفحة 382 باب كتاب السلام جاء الحديث بتمامه عند مسلم متضمنا قصة الجارية كما أن الحافظ المزي أثبته في فحفة الأشراف المجلد الثامن صفحة الرعين 26 متضمنا قصة الجارية انظر إلى الخطأ الذي وقع فيه البيهقي فقد نظر إلى الحديث في كتاب السلام عند مسلم حديث رقم 2228 وهنا الآن يعني المسلم رواه مرتين رواه مرة أولى ورواه مرة ثانية المرة أولى في كتاب السلام لكن المرة الثانية رواه مسلم من غير هذه الزيابة وأثبته شراح صحيح مسلم بتمامه وشرحوه كالحافظ النووي في شرحه مجلد الخامس صفحة 24 ولم يطعن أحد منهم في قصة في الجارية فلن نظر البيهقي إلى الحديث في موضع من كتاب مسلم ظن أن هذا الحديث يقتصر على هذا الأمر حيث أنه لم يرد فيه قصة في الجارية لكن قصة الجارية موجودة في موضع آخر في نفسه